ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا alladhina yu'minuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wbilakhirati hum yuqinoon ulaa'ika 'alaa huda FatiHo! Mo ja da si zaved, na ekranjih jezusih ne, Upsa tabil Čejo! Ona je Nós v من kinih lalba, مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ الله آمنوا وَمَا إِلَّا سَهُم وَمَا يَنشْعُرُون فِي قُلُوبِهِم م رَضُون فَزَادَهُ اللهَّهُ مَ رَضَ فَزَادَهُ اللهَّهُ بِمَا كانوا يكذبون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 sufaha alainnahum humus sufaha walakin amanu qalu amanna wa ila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 اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 َّذ جَعللَ لَكُمُ الأأَرضََّ فيِ الراشَ وَسَّم أَبِنَا أَو وَأَنزَلَمِنَ السَّم وأنزل فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ Fala tajjalu lelahe anedada, vantum ta'lamun. وَإِن kuntum fi rejbi mima nazzelna ala abdina, fātų bisurah.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 Fajilam, tafalu, falalu, fata konna. Fata konna, rola ti, wakudu, hanna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 ثمرة الرزق قالوا هذا الذي يرزقنا هذا الذي يرزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون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 يُنْعِدُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْد مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ali khalaqala kum ma fil ardi jamian thumma stawaa ila as-samaa'i fa sawawnahunna sab'a samaawaat wa huwa wa in يَجْعَلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيها نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني qaala an bi'unu bi'asma'iha ula'in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtanana innaka antal 'alimul asmaa'ihim qala alam aqul lakum alam aqul lakum inni a'lamu wa a'lamu ma tubduna مَلَائِكَةٌ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ تَوكُل مِنهَا رَغَدًا حَثُ شِتُمَا وَلَا تَقْرَبَ وَلَا تَقَرَبَ هذِ الشَّجمَةَ فَتَكُنا مِن اللَّالِمين فَأَزَلَّهُ مَ الشَّيطان عَنََّا فَأَخْرَجَهُمَا مِنَّ كَانَ فِي وقال نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه innahu huwat tawwabur rahim qulnahbutu minha jamian فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّتِي <تصفيق> أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّنِي لَفَرَهْمُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 Rad� velkosti kli её býraростie oreči,ž drživa skajiši, da je kivil na človek srpil, so za stebizemShavnipo.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 In da se plaujam so jna shностitoru, in očitak ni j Lucarovah, � DVD tak nekaj Giuseb, in selina ferva. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون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 فَتوبوا الى بارئكم فتقตน انفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 بعد موتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما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 apan ci trajo đffe mir, kove malice. vopoog rad về mese i kedel na korej. povedzeli na kva malice, sato na svijete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 وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَضُرِبَت عَلَيْهِ مُذذَِّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَبَااءُ بِغَبَ بٍ مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَوا يَكْفُونَ بِآياتاتِ اللهِ وَيَقُتُونَ النَّ بِينَ بِويْر ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِـرِينَ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ اليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم فَخُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك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 فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبيه لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين honcompil forod Aufsidiha, ki k Certain know, njiho je najboliv zaádje. Rah Ast удар toda, ki te poste naša in hatodjいます pravbe. K Fernsehen mudstellenj, تَسِيرُ الْأَرْضُ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهبط مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بغافل عما